أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم وأنه شديد العقاب، فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودفع الضر فاجتماع الخوف والطمع أدعى للطاعة وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وقوله إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقوله جل وعلا نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إنما أنت منذر أي إنما عليك البلاغ والإنذار أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى كما أن حسابهم عليه جل وعلا وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى ولكل قوم هاد أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة والمراد بالهادي الرسول كما يدل له قوله تعالى ولكل أمة الرسول الآية وقوله وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وقوله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول الآية وقد أوضحنا أقوال العلماء وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا دفع إهام للضراب عن آيات الكتاب قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الآية لفظة ما في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف أي يعلم الذي تحمله كل أنذى وعلى هذا فالمعنى يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوذة وخداج وحسن وقبح وطول وقصر وسعادة وشقاوة إلى غير ذلك من الأحوال وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله كقوله ويعلم ما في الأرحام لأن ما فيه موصولة بلا نزاع وكقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الآية ويحتمل أيضا أن تكون لفظة ما في هذه الآية الكريمة مصدرية أن يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري وقد جاءت آيات تدل أيضا على هذا المعنى كقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وقوله إليه, إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الآية وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق وكلاهما يشهد له قرآن فنذكر الجميع وأما احتمال كون لفظة ما في هذه الآية استفهامية فهو بعيد فيما يظهر لي وإن قال به بعض أهل العلم وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقه وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من أن المراد بمفاتح الغيب في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والاحتمالان المذكوران في لفظة ما من قوله يعلم ما تحمل الآية جاريان أيضا في قوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد فعلى كونهما موصولتين فيهما فالمعنى يعلم الذي تنقصه وتزيده وعلى كونها مصدرية فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها واختلف العلماء في المراد بقوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد وهذه أقوالهم في الآية بواسطة نقل صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد قال هي المرأة ترد في حملها وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله وما تغيظ الأرحام قال خروج الدم وما تزداد قال استمساكه وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما تغيظ الأرحام قال أن ترى الدم في حملها وما تزداد قال في التسعة الأشهر وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد قال ما تزداد على التسعة وما تنقص من التسعة وأخرج ابن المنذر وابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما تغيظ الأرحام قال ما دون تسعة أشهر وما تزداد فوق التسعة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما تغيظ الأرحام يعني السقط وما تزداد يقول ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومنهن من تحمل تسعة أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه قال ما دون التسعة أشهر فهو غيظ وما فوقها فهو زيادة وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال ما غاضت الرحم بالدم يوما إلا زاد في الحمل يوما حتى تكمل تسعة أشهر طاهرة وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله وما تغيض الأرحام قال السق وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال إذا رأت الدم هش الولد وإذا لم تر الدم عظم الولد انتهى من الدر المنثور في التفسير بالمأثور وقيل الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع وغيرها وزيادة إصبع وغيرها وقيل الغيض انقطاع دم الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ذكر هذين القولين القرطبي وقيل تغيض تشتمل على واحد وتزداد تشتمل على توأمين فأكثر قال مقيده عفى الله عنه مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده لأن معنى تغيض تنقص وتزداد أي تأخذه زائدا فيشمل النقص المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حارت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد كما أن الزيادة يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن لم هي حامل وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد والله جل وعلا يعلم ذلك كله والآية تشمله كله أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته